الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا سجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يستح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهده لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محمد محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلنا لفضل الله سبحانه وتعالى بعد ان انتهينا استكمال شرح المسائل الأرضعة على وهي العلم وبينا معنى العمل وبينا حقيقة الدعوة وبينا فيها بعض المعاني التي تفيدنا وتهمنا في حياتنا وكذلك استدل المؤلف عليه رحمة الله بقول الإمام البخاري في صحيحه حين بوّب بابا وقال فيه باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك هذه المسائل الأربعة التي بيناها بفضل الله سبحانه وتعالى وانتهينا منها واليوم, واليوم بعون الله سبحانه وتعالى ونستعين به جل وعلا على أن يعيننا على أن نكمل ما بقي من الكتاب من مسائل وأصول مهمة جدا نحتاجها لما فيها من العلم والفوائد فعلى المسلم أن يكون بصيرا بدينه متعلما أحكام شرع الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله جل وعلا بعلم وبصيرة فنأخذ بإذن الله جل وعلا أول هذه المسائل الثلاث انتهينا من المسائل الأرضعة واليوم بإذن الله جل وعلا نبدأ بالمسائل الثلاث وهذه المسائل الثلاث قصل عقيدة المؤمن وسوف نبين بإذن الله جل وعلا في هذه المسائل الثلاثة ونشرح شيئا من التفصيل وسنقف بإذن الله جل وعلا على بعض المعالي المهمة ربما نقف وقفات طويلة ونحن كما نقول دائما لا يهمنا تأخير الوقت بقدر ما يهمنا الاستفاد منه دائما نقول لا يهمنا تأخير الوقت يعني حتى وإن طال بنا المقام بشرح مسألة واحدة ولكن المهم أن نستفيد وأن نخرج بفوائد علمية تهمنا في حياتنا والعلم كما تعلمون نور والعلم حياة القلوب والعلم هو الذي يدلك على الطريق الصحيح وهو الذي يبصرك به وهو الذي يجعلك على علم وبصيرة من دينك ويرفع به الجهل فلا نفكر كثيرا في قضية الوقت يعني الأيام التي تمضي حتى وإن وقفنا على مسألة واحدة نشرحها ونطيل المقام فيها فهي خير من أن نمر عليها ولا نفهم والأصطف العلم الفهم كما قال الله جل وعلا فما, فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثة ومعنى ذلك لا يفقهون حديثة أي لا يفهمون حديثة في العلم أن يفهم وليس أن يمر علينا العلم بلا فهم ولا تدبر ولذلك من أخذ العلم بلا فهم ضل لأنه لا يستطيع أن يميز بين الأشياء فلابد عليه أن يفهم المسائل من أصلها وسنأخذ بإذن الله جل وعلا المسألة الأولى بعد أن نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى المتن ومتن الكتاب أو متن هذه المسائل هل فيكم أحد يحفظ ولو المسألة الأولى يقرأه علينا هل فيكم أحد يحفظ طيب تفضل أخي سأعطيك اللاقط تقرأ علينا المسائل الثلاثة من كتاب الأصول الثلاثة لزاك الله خيرا ما عندك مايك أيوة طيب نعطيك اللاقط نعطيك ما عندنا مايك ولا يهمك طيب من, من عنده لاقط ويستطيع أن يقرأ علينا؟ من عنده لاقط ويستطيع أن يقرأ علينا؟ هذا أبو عبد الله أنت معنا؟ جزاك الله خير طيب إذا ما في أحد فنقرأ بإذن الله جل وعلا ونقول مستعين بالله جل في علاه يقول العالم والإمام في عصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول هذه المسائل الثلاث يقول اعلم رحمك الله اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه الثلاث مسائل تعلم هذه الثلاث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 هذه المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همل بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل على ذلك قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوا بينا هذه المسألة تقتضي ماذا؟ هذه المسألة أيها الأحباب تقتضي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقتضي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والاقتفاء بآثاره هذه المسألة تقتضي محبة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والاقتفاء بآثاره عليه الصلاة والسلام وسنشرح بإذن الله جل وعلا ما هو موجود في المثل في أول هذه الكلمات القليلة ولكنها بليغة اجتملت هذه الكلمات على ستة أصول اجتملت هذه الكلمات العظيمة والبليغة والقليلة في حجمها اجتملت على ستة أصول وهي هذه الأصول في غاية الأهمية في غاية الأهمية الأصط الأول من هذه الأصول التي اجتملت عليه هذه الكلمات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق أن الله جل وعلا هو الخالق قد أصل من أصول عقيدتنا وقد جاءت الأدلة النقلية من القرآن العظيم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الخالق وهناك أدلة كذلك عقلية بالعقل عرفت على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وقال ذكر الخلق في القرآن في أكثر من موضع من كتاب الله جل وعلا والخلق في اللغة يعني الإيجاد يعني الإيجاد, إيجاد الشيء وأما في الشرع فهو المقصود منه إيجاد الشيء من العدم إلى الوجود من العدم إيجاد الشيء من العدم إلى الوجود كما قال الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَدِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا فإذن هذا هو الخلق وهو إيجاد الشيء من العدم إلى الوجود فالله سبحانه وتعالى ذكر بالقرآن العظيم في كتابه العزيز في أكثر من موضع على أنه جل وعلا هو الخالق قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال سبحانه وتعالى متحديا المشركين بقوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وهذا التحدي من الله جل وعلا للمشركين الجواب بأن الله هو الخالق وكذلك قال الله جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب وقال سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الاله مع الله بل هم قوم يعدلون والايات في ذكر الخلق كثيره فالله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى اي هو الذي اوجد الاشياء من عدم الى وجود قد تحدى الله سبحانه وتعالى المشركين على ان يخلقوا ذبابه وهذا الحيوان الصغير لا يستطيعون خلقه بل لا يستطيعون رده ما أخذه هذا الحيوان وهذا يدل على ضعف الناس فالله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى بقوله جل في علاه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له فلنستمع كلنا فلنستمع كلنا لهذا المثل العظيم الذي ضربه الله جل وعلا سبحانه وتعالى لنا لجميع الناس حتى يتقرب إلى أذهانهم المعنى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن ذبابا ولو اجتمعوا له تأمل وركز جيدا حول هذا التحدي من الله سبحانه وتعالى لمن عبد غير الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن تفيد التأبيد يعني على الأبد لا يستطيعون وهذا شيء من المستحيل من المستحيل أن يخلقوا ذبابه أي أن يجدوا ذبابه أو يوجدوا ذبابه من عدم إلى وجود هذا مستحيل أبدا لأن هذا من خصائص الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمع الناس كلهم لو اجتمع العباقرة لو اجتمعوا أصحاب العقول كلهم والأذكياء من بني البشر على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا بل على أن يجدوا على أن يجدوا أقل من الذبابة ألا وهو عود الأراك السواك ما استطاعوا إلى ذلك يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب لو أخذ الذباب منهم شيئا طعاما أو دما أو ماء أو عصيرا أو أي شيء لو أخذه ما استطاع أن يرد ذلك الشيء إذن هذا تحدي من الله سبحانه هو تعالى فالله جل وعلا بيننا سبحانه وتعالى في خلقه للناس بين المعاني قال قضى أجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون الآية في سورة الأنعام وقال جل وعلا هو الذي خلقكم ثم أيش ثم صوركم هو الذي خلقكم عفوا ولقد خلقناكم ثم صورناكم عفوا الآية ولقد خلقناكم ثم ايش ثم صورناكم فهذا الخلق وبعده جاء صوير يعني الله سبحانه صورنا فأحسن صورنا صورنا بأن أعطى لنا وعينين وشفتين وغير ذلك من التصوير العجيب والخلق المبدع والصنع المبدع منه سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ديان من الله جل وعلا كيف خلق الإنسان وقال جل وعلا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وقال جل وعلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وقال جل وعلا قال كذلك الله قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء وقال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وربك يخلق ما يشاء ويختار أفحسبتم أن خلقناكم للبشر أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم هذه الآيات أيها الأحباب الاستدلال بها مما يدلك على ان الله جل وعلا هو الخالق وهذا الخلق ايها الاحباب لم ينكره احدا من المخلوقين فالمخلوق او المخلوقين كلهم اقروا بهذا الخلق فما من مخلوق إلا هو أقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق حتى الشيطان إبليس أقر بذلك وحتى فرعون الطاغي اللعين أقر بذلك وكذلك كفار قريش كلهم أقروا بذلك فإبليس ماذا قال قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وهذا إقرار منه على أن الله هو الخالق كذلك فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري وما أشبه ذلك قال الله جل وعلا فيهم وجحدوا بها وايش واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال العلماء الجحود هنا الجحود جحود اللسان دون القلب فهم جحدوا بها بألسنتهم أي جحدوا الآيات والمخلوقات وجحدوا الصفات لله جل وعلا بألسنتهم دون قلوبهم لأن الله جل وعلا قال واستيقلتها أنفسهم استيقلت الأنفس على أن الله هو الخالق واستيقنت الأنفس على أن الله هو الرازق واستيقنت الأنفس أن لله جل وعلا صفات وليق بجلاله جل وعلا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كفار قريش أقروا بخلق الله سبحانه وتعالى ولم ينكروا أحدا منهم أبدا بل كانوا مستيقنين أشد الاستيقان فاستيقانهم بخلق الله جل وعلا أكثر ممن يشهد أن لا إله إلا الله في هذا العصر هتعلمون ذلك استيقانهم بأن الله جل وعلا هو الخالق هو الرازق وهو المعطي وهو المانع أكثر ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في هذا العصر من عباد القبول وغيرهم فقال الله جل وعلا فيهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم من خلقهم لا الله لا الله وقال سبحانه وتعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله فهذا اعتراف هذا اعتراف منهم لان الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والارض إذن هم لم يستنكر ذلك أبدا وقال جاءت كذلك الأدلة في السنة المطهرة كما جاء في حديثي الحارث الأشعري عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن, أن يعمل بهن إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن, أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وفي هذه الخمس قال أولهن أول هذه الخمس قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق او ذهب فجعل يعمل ويؤدي عمله على غير سيده او الى غير سيده قال فأيكم يسره ان يكون عبده كذلك طبعا لا احد ثم قال وان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا هو الدليل فان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وكما جاء في صحيح مسلم و هذا الحديث دائما نحن يردده في نومنا اذا اراد ان ينام الانسان ان يقول هذا الدعاء انه عليه عليه والسلام امر رجلا اذا اخذ موجعه ان يقول اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها إني أسألك العافية اللهم إني أسألك العافية وهذا الحديث كما قلنا صحيح في صحيح مسلم وكذلك جاء في مستد الإمام أحمد وجاء كذلك في المستدرك للحاكم ومعجم الإمام الطبري الكبير من حديث عمران ابن حسين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هناك فرق بين الخالق وهو الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيد الاستغفار قال عن سيد الاستغفار وهذا هو سيد الاستغفار ينبغي ان يردده الانسان ينبغي ان يردده الانسان كل يوم كل مسائل ان تقول هذا الدعاء كما جاء في صحيح البخاري بالحديث شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أنت تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الشاهد من هذا الحديث أيها الأحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم خلقتني وانا عبدك خلقتني وانا عبدك اذا الانسان معترف بان الله جل وعلا هو الخالق ونذكر هذه المسألة من باب من باب ماذا من باب تأكيد الايمان من باب ان عظمة الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق العجيب وكما قلنا أن الله جل وعلا تحدى المشركين بقوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وهذا التحدي العجيب المبهر منه سبحانه وتعالى فيدل على قضمته جل في علاه وهناك أدلة عقلية تدل على أن الله جل وعلا هو الخالق هناك أدل عقلية تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق فلو نظرنا إلى قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه واستدل بورقة التوت استدل بورقة التوت فقال هذه الورقة ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا وتأكلها دودة دودة القز تسمى فتعطينا حريرة وتأكل من هذه الشجرة شجرة التوت النحلة فتعطينا عسلة وتأكلها الشاه والبقر والأنعام فتعطينا لبنا ولحما صح فلو كانت يقول فلو كانت الأمور تسير بالصدفة كما يقولون لكانت عصارة الطعام ها الواحد واحدة لو كان الأمر يسير بالصدفة هكذا لكان عصارة الطعام الذي يخرجه من هذه الحيوانات بأنواعها من الغزال ومن الأشياء الشات ومن النحل ها؟ لكانت عصارة الخروج واحدة فهذا مما يدل على أن خلق الله جل وعلا عجيب خلق الله سبحانه وتعالى عجيب لأنواع هذه المخلوقات التي تخرج هذا الطعام كل واحدة تأكل من نفس الشجرة كل واحدة من هذه الحيوانات تأكل من نفس الشجرة ولكن هذه تخرج عسلا وتلك تخرج لبنا والثالث تخرج مسكا تصور يعني هذا الخلق العجيب. وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه استدل استدلالا عقليا على خلق الله سبحانه وتعالى حين جاءه بعض الزنادق والملحدين هناك من الزنادق والملحدين في هذا العصر يوجد من يستنكر هذا الخلق العجيب ويقول الطبيعة التي خلقت نفسها أو نحن خلقنا من الطبيعة وما أشبه ذلك فالإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه حين جاءوه هؤلاء الزنادق وقالوا له ما الدليل على خلق الله تبارك وتعالى ما الدليل على خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكون العجيب والمبدع فقال دعوني فاني مفكر في امر فالشغلني واخرني عنكم قال وفن ما هو قال كنت على الشاطئ الاخر طيب في الجهة الثانية ولم أجد مركبا بكي أركبه لآتي إليكم وفجأة وجدت الأشجار على الشاطئ فجأة قال يقول أن يقطعها نجار أو صانع يقول هذه الأشجار تقطع من وحدها من غير أن يقطعها نجار وصانع لها ونظرت فرأيت هذه الالواح تنسق وصارت سفينة دون ان يصنعها صانع ثم جاءت هذه السفينة وشقت هذه الامواج المتلاطمة ووقفت امام يدي هذه السفينة وقفت امام يدي وتحت قدمي فركبت هذه السفينة وشقت بهذه الامواج المتلاطمة قال لهم دون ان يقودها ايش ربان دون ان يقود هذه السفينة ساق فنظر بعضهم الى بعض شيء عجيب صح ولا لا شيء لا يتصوره العقل أسجار تقطع من وحدها وتصنع على شكل سفينة وتنسق من غير أن يصنعها صانع ومن غير أن يقطعها نجار ها ثم تأتي هذه السفينة وتمشي في هذه الأمواج المتلاطمة وتقف عند الإمام أبي حنيفة وعند قدمه ويسعد فيها وتسير به في هذه الامواج المتلاطمة من غير ربان اي من غير قائد من غير سائق فنظر بعضهم الى بعض وقالوا هذا كلام اسمعوا يا اخوان قالوا له هذا كلام لا يقوله عاقل على وجه الارض هنا قال هذا كلام له قال له هذا كلام لا يقوله عاقل على وجه الأرض قال سبحان الله لا إله إلا الله انظروا إلى إلى فقه العلماء إلى فقه هؤلاء العلماء رحمة الله تعالى عليهم كيف أوصل لهم فكرة على قدر عقولهم وأراد أن يستدل بوجود الله جل وعلا وبخلقه بهذه الفكرة وبهذه العقلانية التي دخلت هذه الفكرة إلى قلوبهم وإلى عقولهم فعندما استنكروا هذا قالوا لا يقول هذا عاقل أبدا قال سبحان الله تستكفرون هذا وتستنكرونه وهذا العالم قال وهذا العالم العلوي كله السماء والأرض هذا العالم العلوي وهو السماء والسفلي وهي الأرض أيش تنكرون أن له خالقا خلقه تستنكرون هذا العالم العلوي هذه السماء وجاء الفاظ أخرى له قال لهم لهم وهذه السماء وهذه الأرض وهذه الجبال وهذه البحار وهذه الأشجار ليس لها صانع ليس لها خالق فبهت القوم وآش وأسلموا فبهت القوم وأسلموا فإذن هذا الاستدلال العقلي هذا الاستدلال العقلي مما يدل على غزارة علم أولئك العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين إذن نقف عند هذه المسألة أو عند هذه النقطة بقول المؤلف أن الله خلقنا أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملة وسنكمل إن شاء الله تعالى وسنقف عند هذه المسألة طويلا لأنها تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى وقفات وتحتاج إلى أن نستخرج منها الفوائد والأشياء التي تنفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى إذن علمنا أن الله سبحانه وتعالى إذن هو الخالق ولا غيره أبدا وأما الاستدلال بالقائل وماذا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المصورين يقول لهم يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى احيوا ما خلقتم احيوا ما خلقتم كيف نستدل على أننا نقول أن ليس هناك خالق غير الله وهذا الحديث يدل على على أن على أنهم هنا خلق الجواب على ذلك هذا يسمى خلق في اللغة دون الشرع فهم لم يجدوا فهم هؤلاء الذين صوروا ما أوجدوا الأشياء من عدم إلى وجود إنما هم أتوا بها وهي موجودة أتوا به القصبة وهي الشيء الذي يرسم به أو الريشة التي يرسم بها والورقة التي كتبوا عليه ورسموا عليه هذه من خلقها أصل خلقها هذه من أين من أين جاءت من الله سبحانه وتعالى الذي خلقها فهؤلاء وإن سموا احيوا ما خلقتم وإن سموا خلقوا إلا أن خلقهم إيش لغة دون شرعا هذا في اللغة يقال عليه فلان خلق فلان خلق أي رسم وما أشبه ذلك أما خلقهم هم خلق لهذه الأشياء التي رسموا فيها وكتموا فيها هذا مأخوذ من الأشجار والأشجار من الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى ثم خلقهم ناقص وليس كخلق الله جل وعلا كامل وعلى هذا الاساس ان الاستدلال بهذا الحديث حول على ان هناك خلق غير الله سبحانه وتعالى يخلق فهذا استدلال باطل لا يصح من هذا الوجه والله تعالى اعلم واحكم وانتهى الدرس الى هذا اليوم في هذا اليوم بارك الله فيكم ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يخفضنا وإياكم بطاعته وأن يجعنا وإياكم على ثابتين على دينه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع نعم إن كان عندكم أسئلة حول ما ذكرنا في الموضوع نتلقى بعض الأسئلة بارك الله فيكم إن كان هناك في أسئلة حول ما ذكرنا في هذه أول هذه المسائل وشرحنا في أول كلمات هذه المسائل أو هذه المسألة الأولى كان عندكم شيء من التفص... من الأسئلة أو الاستفسار أو التعليق على ما ذكرنا فلنستمع عليكم مبارك الله بكم لذلك عنده سؤال يطرحه وأنا باقي على اللاقة جزاكم الله خير السنة هي خمس دقائق اذا فاتر خمس دقائق وما في السنة ننتهي للاغر ان شاء الله تعالى جزاكم الله قير وحسن الله إليكم معنا الكل معنا